بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو قدم لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ولي وصحبه ومن تبعه من الثاني إلى يوم الدين وبعد قال ابن قدامى رحمه الله وتعالى باب السبك تعلمون ان الجهاد في سبيل الله عز وجل ذروه سنام هذا الدين وان المجاهد في حاجه الى ما يستعين به على النيل من العدو ومن اهم ذلك ان ينال العدو الطعن والطعن كلما كان من بعد كان افضل بالنسبه للطاعن المجاهد والطاعن من بعد يحتاج تدريب على الرمي حتى تدريب على الرمي كذلك المجاهد يحتاج الى كر وفر يكر على العدو ويفر منه لمصلحه القتال الكر والفر يحتاج ان يكون فيه دواب مدربه وهو قدر الرب عليها ايمن كن في دواب مدربه على الكر والفرد وهو تدرب ايضا على الرقبه فشرع الاسلام المسابقه والمراهنه على الالات التي تحققت هذا المقصود مقصود الاصابه في العدو والمقصود الكر والفرد الذي يحتاج اليه في القتال باب سبق مهم جدا حتى في هذا العصر الذي تعطل فيه جهاد كثيرا لكن يبقى مهم من جهه انه علمي منبغي انه يحيى بين الناس ومن جهه وضع المراهنات على غير ما ورد في الشرع تذكرون الترويج السلعي اللي كنا تكلمنا عنه المسابقات التجاريه هذه منتشره جدا الان احيانا تكون مسابقه مثلا صحيحه او مجله سننزل سؤال وتدع عارفين جزء يقطع يقص سمون كهون واشترط على المتسابق انه يجدم الكوبون انه ليس هتجدم الكوبون انه لما تكون اشتريت جريدة او اشتريت المجلة احد رؤساء التحريب كانوا بيطبعوا المجلة من المجلات او جريدة 40 ألف نسخة لو وزعوا 39 ألف ويرجع عالف اعملوا فكرة المسابقات دي فبدأوا يطبعوا 200 ألف فما يرجعش حاجة طب اللي بيشتري ده بيشتري عشان يقرا ولا بيشتري عشان مسابقه؟ من نوع من المسابقات موجود احيانا يوجد نوع من مسابقات على طريق الاطفال على هاتف بسعر اضعاف اضعاف التكلفه الحقيقيه بيكون في ارقام خاصه ممكن الدقيقه توصل 5 جنيه 10 جنيه من جنيه 3 جنيه وهي في الاصل مثلا 25 قرش ولا كيف اتصل عشان تتساقل عشان تجون ضرب تفوز تبع لك هذا ايضا ضمن المسابقات الموجوده الان غير بقيه المسابقات الموجوده في الترويج السلعي وغيرها مسابقات كره القدم الكاس والدوري مسارعه هذه اشياء كثيره موجوده ينبغي طالب العلم ان يعرف الاحكام المتعلقه بها اليوم هنتكلم فقط على ما ذكر ابو قدامه وفي المجلس القادم ان شاء الله تعالى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 أو بشرط واحد مجمل ألا تلهي هذه المسابقات عن واجب ولا توقع فيه محرم يبقى المسابقات بغير جعل يعني بغير رهان بغير فلوس تندفع من أي طرف لا الطرفين ولا طرف ولا خارجي لا يوجد أي شخص يدفع حاجي بغير جعل بغير جعل جائز إجماعا بشرطين ألا تلهي عن واجب ولا توقع فيه محرم وبالتالي أن تكون هي في ذاتها جائزة تكون هي في ذاتها جائزة طيب قال وَلَا تَجُوزُ بِجُعْلٍ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالْإِبْلِ وَالرَّمِي ما نقول لنا ألا تلهي عن واجب ولا توقع فيه فمحرم فلو جعلت دي شرط فلو جعلت دي شرط خلاص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 لو قلنا ان الاصل ايباحه فعملوا مثلا ما يسمى بالمرفن اللي بوزاد عن 40 كيلو خلوه مختلط بجلب نتاو اوراق مكشوفه خلوا الجدي مثلا في وقت فضائه السنوات واضح سننتقل الى ان هذا الاجماع المنصوص عليه او المنقول شرط الا تكون هذه المسابقه توقع في محرمه تلهى عن واجب وان تكون هي في الاصل ايه مباح طيب يعني مثلا يخلوا مسابقات في الغناء عشان يكتشفوا مثلا ابرز واحد في الغناء او في التمثيل او في الرقص مشطرد كده يعني مثلا ونحو من البرامج هذه انتبه لك ها فلاث لا مباح يعني فرضنا ان هم هيخلوها فقط مسابقات النساء لا يراها الا النساء مهشره اختلط عشان يشوفوا احسن مغني مباح ترى غير مباح يبقى اذا تكون مباحه ولا توقع في محرم ولا تنهي عن واجب تكون خاليه من الجعل خاليه من المال الذي هو بيسموه الان جهان او المراهنه هذه القيود تجعلها جائزة اجماعا طيب قال ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والرمش الجعل اللي هو الرهان كما قلنا لا تجوز بجعل يعني برهان الا في الخيل والابلي والرمش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سباق السبق اللي هو الجعل السبق اللي هو المال السبق اللي هو الجائزه بصرف النظر عن نوعها لا سبق الا في نصل او خف او حافر النصل سهام الرمح الخف جمل الحافر اللي هي الخيول آل قالوا العلم قصر على هذه الثلاثه ما في معناها من الالات الحديثه من الآلات الحديثة التي يحتاج إليها في القتال الآن فيه دبابات فيه مركبات في الجيش الرماية نتتوقف الآن على السهام فيه الرمي بالقنابل والصواريخ الرصاص فبقى لك فقاس عليها ما سمعناها مما هو موجود الآن بعد ما ذكر أنه يجوز فيه المساواة بجعل فرع على ذلك فقال فان كان الجعل من غير المحترقين جاد وهو للسابق منهما اثنين الآن هكذا ثبت او اكثر فواحد قال اللي هيحبك له كذا وكذا جائز وانا المتعهد بهذه الجائزه جائز وان كان ولو جعل الجائزه للجميع لكن مرتبه على قدر درجاتهم لحق فالقل الاول له كذا والثاني له كذا والثالث له كذا جاز لانه قال هو, هو هو للسابق منهما ليس معناه ان ما ليس من لا يسبق ليس له ذلك لا فلو رتبها قال الاول كذا وللثاني كذا وللثالث كذا جاز قال وان كان من احدهما فالان كلام هذا عارفي من في السبق ل على الخيل او الابل او الرمال قال وان كان من احدهما فتبقى المخرج او جاء معا احرز سبقه احرز سبقه ولا شيء له ثواب وان سبق الاخر اخذه يعني يقول يجوز ان يكون المسابق السبق بجائزه العوض من احد المتسابقين انت اتسبق واحد على غيره قلت له تعالى هذه ال1000 جنيه مني انت فقت فهي لك طيب لو انت اتسبقت خلاص بتاخد الجائزه بتاعتك اصلا الثاني ليس له شيء لو وصلت سوا بتاخد عيد ايمون انت سبقك ولا شيء من الاخر انت سبقك بياخد الالف ده ايضا جائز بلا اشكاش ذكر صوره التاني وان اخرج جميعا قال خلاص كل واحد يدفع الف واللي يفبق ياخد الالفين واللي يخسر ملوش حاجه المشهور الان بيننا اللي اسمه الرهان ده. الرهان بيكون من طرفين الان بيكون كله دافع لما بنتكلم على الابل والخيل والرمايه الجعل من غير ذلك لا يجوز فاهت في التنبيه لكن الاصل ان الجعل في غير ذلك لا يجوز لكن احنا بنتكلم فيما يجوز فيه الجعل حاضر الان طيب انا اخرج جميعا قال وان اخرج جميعا لم يجد إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فاره بين فرتين فقد امن ان يثبق فهو قمار اللي ذكره ابن قدامه هنا في المتن هو راي الجمهور الصوره الثالثه انت دفعت 1000 هو دفع 10 فاستفسرتهم قال حرام قبل ما تبداوا المسابقه قالوا الحل الحل ان تدخلوا واحد ثاني معاكم بشرط ان تكون منافسه حقيقيه فان يكون فارس يكافئ افرسكم او بعير يكافئ ابعرتكم بهيك لا يضر من يكون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 دخل الاسلام ثاني رحمه الله وابن القيم يختاران الراي الاخر وان العوض ان كان من الطرفين اثلاث ما اذون بها شرعا فهو جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سرقه الا في خف او نصل او حال وينكر ابن القيم بل يذكر شيخ الاسلام يقول انه يجوز ان يخرج الطرفان جعلا ولا يشترط محلل اه لا شرط ثالث يختار شخص الاتلان لا شرط ثالث طلعت 1000 الثاني طلع 1000 زائد بلا بلا شرط المحلل واضح ولا مش واضح هذا يختار شخص الاتلان ويقر رحمه الله ما علمت بين الصحابه خلافا في عدم اشتراط المحلل وقد ظهر بعض اهل العلم ان اول من قال باشتراط المحلل هو سعيد بن مسيب ذكر ذلك ابن القيم ثم تابعه الناس على ذلك المساله فيها بحث طويل الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح على بلوغ المرام قالوا في مساله بحث سنبحثها ونحذرها ان شاء الله تعالى لما وصل لشرح هذا الحديث في البلوغ شرح حديث من ادخل فرسا بين فرسين ذكر الخلاف ولم يحكم لم يختار شيئا رغم عنايته باختيارة شيخ الإسلام ابن القيم له كتاب اسمه الفروسية أنصحكم به ففصل في هذه المسابقات تفصيل طويل فكلم عن ما يجوز وما لا يجوز في كتاب الله نشور اسمه الفروسية مطبوح كده انت عرفت الخلاف اشتراط المحلل وان الجمهور عن اشتراطه ودليلهم حديثه بوهرار عكسنه بداول وعرفت ان صاد من اقوال اهل العلم ان الحديث موقوف على سعيد وان سعيد تبعه على هذا القول جماهير اهل العلم فانت بقاهما يعني المحلل المحلل دخل من غير ميت فحاده المحلل داخل غير ما اتحاج بالشروط التي سمعتها فاذن فاهمه احرز سبقيهما احرز سبقيهما اخذ ال2000 وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه يعني دفعتهم 2000 اللي يفوز من الثلاثه ياخذ ايه ال1000 ها احنا قلنا الجوائز غير الثلاثه تو في واحده من الثلاثه هنعمل ايه بقى نقول مثلا اللي اللي, اللي اللي يفوز اللي يخسر يغدينا مثلا مم. او يدفع اجره الخيول طيب هاي الان اجره الخيول هل هذه تعد سباق اخذه احد منهم ولا هي غرم دفعه واحد من الثلاثة احنا قلنا حتى لو واحد اخرج سبقا فهو جائز فكونوا يدفع الاجرى ما فيه اشكال في الجوة واضح مدامك في هذه الثلاثة هو اصلا لو اخرج سبقا دل كله واحد خمسة الاف جائز فما بالك من هو يدفع الاجرى جائز للا اشكال واضح نان طيب قال ولا بد من تحديد المسافه وديان الغايه وقدر الاصابه ووصفتها وعدد النشقي وانما تكون المسابقه في الرمي على الاصابه لا على البعد المسافه في الخلوه الابديه والاصابه وما يتعلق بها الرمل النبي صلى الله عليه وسلم فبد عنه أنه سابق بين الخيول في زمنه وكان يجعل أمدا مختلفا حسب اختلاف نوع الخيول فالخيل المضمرة أو الخيل القرح كان يجعل لها غاية أبعد من الخيل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 يعني اعمل له رجين باللغه المعاصره بس تخفيف يعني بشكل معروف عندها هذا ثم التضمين الخيل المضمره تبقى اقوى واسرع فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم امدا من ثنيه الوداع الى الرحخاء كما اذكر والخيله التي لم تضمر ضرب لها ابدا امدا من ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق هذه المسافة الأولى خمسة أميال أو ستة والمسافة الثانية كانت ميلاً واحداً الخيل التي لم تضمر للخيل السمينة التي لم تضمر طبعاً بتتعب بسرعة فجعلها صلى الله عليه وسلم أمداً ميلاً واحداً كذلك الخيل القرح اللي هي قديمة عتيقة مش عجوز لا أصبحت لها خبرة أو مرينة على الجري فأصبحت لها خبرة في الجري غير الخيل حديثة التي ليست لها تلك الخبرة فكان صلى الله عليه وسلم يجعل لهذه أمداً ولهذه أمداً فهذا حصل في جميع صلى الله عليه وسلم فيجعل أمداً ويحدد مسافة ويحدد غاية ينتهى إليها أن قد تحدد مسافة دون تحدد غاية ما ينفعش يعني روش خمسة ميل تسكت خمسة ميل هذه مسافة لكن الغاية منين لمنين خمسة ميل فأي اتجاه؟ لا من اتجاه واحد محدد معروف الغاية التي انتهى إليها معروف أما في الرمل يحدد قدر الإصابة ويحدد الصفة وعدد الرشق يعني مثلا يقول احنا نرمي عشرة أسهم اللي يجيب سبعة من عشرة ياخد سبعة والذي ينزل عن سبع ملوش هذي طيب هيجيب سبع من عشرة الغرض موجود الغرض له طرق وله وسط وقد يدعونه دوايس سبع من عشرة في إيه؟ مثلا في الوسط في الدائرة الثانية وفي الدائرة الثالثة لابد هذا يحدد طيب قدر الإصابة تخرق الغرض ولا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 الجائزه على ما اتفقوا عليه قالوا لا بد من تحديد المسافه وبيان الغايه وقدر الاصابه وصفاتها وعدد الرشق وانما تكون المسابقه في الرمي على الاصابه لا على البعد البعد يكون في الخيل كما سمات المسابقات المعاصره في بعض المسابقات قد تقصى على الناس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 جاء اذا ادي لك تذكر الطيران او ادي لك دقائق اكثر في الصلاة او نحن موجود او نحن موجود موجود حاجة من ديش حماس ها تعرف حاجة مينها محددة حاجة يعرف حاجة مينها محددة يا جماعة ايه ربما تتسلم مجدد جاءت مجدد مجدد يزبع عن تكتب الشرية ويزبع عن تكتب الشرية طيب ادي صورة من صور المسابق تحتاج تحريق تشوفها جائزة واللي غير جائزة ومثالة النقاط هذه موجودة موجودة بكثرة كثير من الشركات طيب الان السابق احكامه ليست مشكلة في المشكلات في المسابقات في المعصر من هنا لغاية اربع ان شاء الله تعالى نتواصل اي مسابقه تعرف اي صوره من صوره ترويج السلع سواء كانت كارت داخل بيبسي ولا اللي بكتبوها تحت كده في الغطا خدت كوره خدت ما اعرفش ايه اي حاجه من صوره ترويج السلع ربع جنيه جوه في الشاش مش عارف كل هذه الاشياء احاول قدر الطاقه تجمع ما تقت عليه منها عشان ان شاء الله مجث قادم قد يكون كله من الفقر في المسابقات المعاصره من شده الحاجه الى ذلك الاتصالات اللي هي مكلفه رسائل الجوال اللي هي غير معتاده في السعر اللي هي اربعه ارقام او خمسه تتصل عليها تلاقي خصم خصم 5 جنيه او 10 ريمسم كام ها الى غير بيدير الاطفال احيانا احيانا اتصل احيانا الى 5 جنيهات او 10